فجعلناه سميعا <تصفيق> لكَافينَ سَاسِ وَأَغل لَ وَسعير إ عتدنا لكافينَ سَاسلَ وَأَغللَ وَسعيراء إِ لأَذار وسعيرا. يشمَفونَ مكَ كانَ مزاج غ كان مزاج غ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 كَهُمْ حَسِبَتْهُمْ لؤلؤًا أَمَّ النُّسُورَا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ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 وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا